و أ ش ه د أ ن محمدا ً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم أ م ا بعد معاشر المسلمين فاتقوا الله تعالى عليكم بما كان عليه سلف ا ل أ م ة اعتقادا ً وقولا ً وعملا ً ت س ع د و في هذه الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة معاشر المسلمين لهذه ا ل أ م ة م ز ي ة على ما سواها حيث أ ن ز ل الله عز وجل على هذه ا ل أ م ة خير كتبه و أ ر س ل إ ل ي ه م خير رسله و جعلهم ا ل آ خ ر ي ن في الدنيا السابقين المقدمين ا ل أ و ل ي ن في ا ل آ خ ر ة و إ ن كانت أ ع م ا ر ا ل أ م ة ق ص ي ر ة ولكن بارك الله في أ ع م ا ل ه ا ورفع درجاتها وجعل أ و ل ه ا خيرا من آ خ ر ه ا ولهذا كان مما عليه أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة اعتقادا حب أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد عدالتهم وخيريتهم وتقديمهم على سائر الناس بعد ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين وذلك في كتاب الله جل وعلا وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قول من يعتد به من أ ه ل العلم سلفا وخلفا يقول الله جل وعلا في كتابه كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس ت أ م ر و ن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذا خبر من الله ب خ ي ر ي ة هذه ا ل أ م ة وبما كان سببا في تحقيق ا ل خ ي ر ي ة ولا شك أ ن أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ل من يدخل في هذا هذه ا ل خ ي ر ي ة ل أ ن ه م ا ل م خ ا ط ب و ن أ و ل ا و ل أ ن لهم من العمل والفضل والسبق و ا ل ه ج ر ة و ا ل ن ص ر ة ما ليس لغيرهم و أ ض ف إ ل ى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ي ك س الكذب فقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خير الناس قرني مع قول الله جل وعلا كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس يفيد سبق ا ل أ م ة وتقديمها على من سواها ويفيد أ ن ا ل ص ح ا ب ة الذين هم في أ و ا ئ ل هذه ا ل أ م ة خير الناس بعد ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ولهذا كان من عقد ا ل ف ر ق ة ا ل م ر ض ي ة ا ل ن ا ج ي ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن ا ل ص ح ا ب ة عدول كلهم و أ ن ه م على خير و أ ن ه لا بد من محبتهم وما أ ح س ن ما قال أ ب و جعفر للطحاوي ر ح م ة الله عليه الشافعي ثم الحنفي وحبهم دين و إ ي م ا ن و إ ح س ا ن أ ي حب أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ن كانوا وقد كانوا محبوبين عند الله جل وعلا وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد للمؤمن ان يحب من أ ح ب ه الله و أ ح ب ه رسوله صلى الله عليه وسلم ا م ت د ع ه م ربهم جل وعلا في كتابه والسابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والذين اتبعوه ب إ ح س ا ن رضي الله عنهم ورضوا عنه والله جل وعلا أ ث ن ى على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء خاصا وميز ا بين السابقين ومن جاء بعدهم ولكن جعل الجميع خيرا ممن ي أ ت ي من بعدهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر تلك ا ل ح ق ي ق ة وينهى عن سب أ ص ح ا ب ه أ و ل ا يقول الله جل وعلا لا يستوي منكم من أ ن ف ق من قبل الفتح وقاتل أ و ل ئ ك أ ع ظ م د ر ج ة من الذين أ ن ف ق و ا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى حتى قال ابن حزم رحمه الله إ ن ا ل ص ح ا ب ة كلهم في ا ل ج ن ة لعموم هذه ا ل آ ي ة وكلا و ع ذ ا ل ل ه ا ل حسنى ولهم من الوعد, بالمغفرة ما ليس لغيرهم لهم من الوعد بالمغفره خصوصا وعموما ما ليس لغيرهم انظر كيف جاء في أ ه ل بدر وهم من السابقين ا ل أ و ل ي ن بل هم في طليعتهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وما يدريك ل أ ن الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم ف إ ن ي قد غفرت لكم وفي الصديق خ ا ص ة رضي الله عنه لما خاصم و غ ا م ر أ ح د ا من ا ل ص ح ا ب ة و أ ب ى ذلك الصحابي أ ن يعفو عن أ ب ي بكر جاء الى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جاء أ ب و بكر يشكو أ ن ه اعتذر إ ل ى فلان فلم يقبل منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أ ب ا بكر يغفر الله لك يا أ ب ا بكر كررها ثم ذلك الصح الصحابي جاء فتغير وجه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على ذلك الصحابي وقال هل أ ن ت م تاركوا لصاحبي لقد قلتم كذبت وقال صدقت ووافاني بماله ونفسه إ ن أ ب ر الناس علي في صحبته وماله أ ب و بكر رضي الله عنه أ ف ل ا نحب القوم وقد فرح أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ر أ و ه من خير ما سمعوا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب احب ل م مع من ر ء أ فرحوا بذلك فرحا عظيما أ د ر ك أ ن ه م لن يدركوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل أ ب ي بكر ولا عمر ولكن لما قيل لهم المرء مع من أ ح ب و إ ن قصرت أ ع م ا ل ه م عن إ د ر ا ك ذلك ف ق ت ح و ا فرحا عظيما بهذه البشرى فيا بشرى لمن أ ح ب القوم و إ ن لم يبلغ عمله عمله م فالمرء مع من أحب احب ل م مع من ر أ نرجو الله جل وعلا أ ن يلحقنا به ن س أ ل الله جل وعلا أ ن يلحقنا به صالحين اللهم إ ن ا لنحب رسولك صلى الله عليه وسلم ونحب ابا بكر وعمر وعثمان و ع ل ي رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن ونحب أ ص ح ا ب رسولك صلى الله عليه وسلم فاللهم اجعلنا معهم بمنك وفضلك ورحمتك وكرمك أ ي ه ا الناس لقد تقرر في مذهب سلف ا ل أ م ة و أ ئ م ت ه ا وسار عليه أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة سلفا وخلفا أ ن أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول كلهم لا يجوز الطعن في أ ح د منهم روايتهم مقبوله و أ ق و ا ل ه م وشهاداتهم م ص د ق ة أ م ا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الحج ا ل أ ك ب ر يقول ل ل ص ح ا ب ة وفيهم من طالت ملازمتهم ك أ ب ي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره ومنهم من ر آ ه قليلا يسيرا قال أ ل ا فليبلغ الشاهد منكم الغائب لم يقل أ ل ا فليبلغ الشاهد العدل منكم ل أ ن الجميع عدول و أ م ر ه م جميعا أ ن يبلغوا فهم كلهم عدول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا قال لا ت س ب أ ص ح ا ب ي فلو أ ن أ ح د ك م أ ن ف ق ملء أ ح د ذهبا ما بلغ مد أحدهم و ل احدهم نصيفه ما بلغ مد بلغ أ ولا نصيفه جبل أ ح د في ا ل م د ي ن ة جبل عظيم ضخم لو أ ن ف ق الواحد ممن جاء ب ع ض ا ل ص ح ا ب ة مثل أ ح د ذهبا وما أ ظ ن من بني آ د م من يستطيع أ ن ينفق مثل أ ح د ذهبا لو أ ن ف ق أ ي واحد من ا ل أ م ة غير ا ل ص ح ا ب ة مثل أ ح د ذهبا جبل ضخم شرقي وشمالي ا ل م د ي ن ة لو أ ن ف ق أ ح د مثله ذهبا ذهبا ذهبا ما بلغ مد أ ح د ه م ولا نصيبه المد من اليدين المتوسطتين جبل لا ندري كيف نزينه جبل لا ندري كيف نحيط به ما مطجاره امر جلل عظيم يبين لك فضل أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا لم يحب أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان م ا لم يعتقد عدالته موتور مقطوع عن الخير اما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الانصار خاصه لا يحبهم إ ل ا مؤمن ولا يبغضهم إ ل ا منافق علما بانه استقر عند السلف ان المهاجرين خير من الانصار لان المهاجرين جمعوا ه ج ر ة و ن ص ر ة و ا ل أ ن ص ا ر لم يكن لهم ه ج ر ة فتميز المهاجرون على ا ل أ ن ص ا ر وقد ب د أ الله عند الثناء لذكر المهاجرين والسابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر فذكرهم أ و ل ا ف إ ذ ا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الانصار لا يحبهم إ ل ا مؤمن ولا يبغضهم إ ل ا منافق فمثله يقال في ش أ ن المهاجرين لا يحبهم إ ل ا مؤمن ولا يبغضهم إ ل ا منافق أ ي ه ا الناس اعتقدوا ع د ا ل ة أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم بالصله بهم وبحبهم واعتقاد فضلهم والدفاع عنهم وبغض من يبغضهم و الرد عليه أ ق و ل ما تسمعون و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي و لكم و لسائر المسلمين من كل ذ م فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الحمد لله و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و على آ ل ه و صحبه و سلم أ م ا بعد معاشر المسلمين فلعل قائلا يقول هذا مما تقرر و علم ع ن د الصغير و الكبير فلم الكلام ا عن ا ل ص ح ا ب ة خ ا ص ة في مثل هذه ا ل أ و ق ا ت بل و لم تكرار الكلام ف ي ه أ ق و ل لما كان ا ل أ م ر من أ ص و ل ا ل س ن ة و قد عني ا ل أ ئ م ة بتدوين ذلك صنفوا في ذلك مصنفات ه م متنوعه وادرج الكلام فيهم ضمن الكلام في ا ل ع ق ي د ة طالعوا كتب السلف و ا ل أ ئ م ة بل حتى كتب الحديث ففي صحيح البخاري كتاب الفضائل ذكر ما يتعلق بمقامات ا ل أ ن ب ي ا ء و المرسلين و بفضائل أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه و سلم و هكذا نجد أ ئ م ة السن ة و الحديث ما أ غ ف ل و ا ذلك و صنفوا كتبا في تمييز ا ل ص ح ا ب ة الخاصه كما صنف ابن ا ل أ ث ي ث و ابن حجر و من قبل البغوي و ابن أ ب ي ع ا ص م و ابن عبد البر كلهم صنف في أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه و سلم و ميز بعضهم كتابا ً خاصا ً كما صنف العلائي منيف الرتبه لمن ثبت له شريف ا ل ص ح ب ة و كتبوا كما ذ ك ر ت ضمن العقائد ا ل ص ح ي ح ة ذكروا ما يتعلق ب أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه و سلم و صنفوا كتبا ً في الردود على من طعن ف ي ه حتى في كتب أ ص و ل الفقه ا ل م ط و ر ة كتبوا عن أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه و سلم و عدالته لما ل أ ن ن ق ل ة ا ل ق ر آ ن و الحديث إ ل ي ن ا هم أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه و سلم سمعوا ا ل ق ر آ ن و الحديث من رسول الله صلى الله عليه و سلم فنقلوا إ ل ي ن ا ما سمعوا و شرط ص ح ة النقل ان يكون الناقل أ م ي ن ا صادقا ضابقا فلو طعنا في أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه و سلم ل ن ق ط ع ت صلتنا بكتاب الله و بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم و من ها هنا ذكر أ ب و ز ر ع ة الرازي أ ح د ا ل ا ئ م ة ا ل أ ع ل ا م في ز م ل ا ل إ م ا م أ ح م د بن ح م ل أ ن من طعن في أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه و سلم و ج ر ح ف إ ن م ا يطعن في الدين و ا ل ط ع ل بهم أ و ل ى و هم زنادقه هكذا يقول أ ب و ز ر ع ة الرازي رحمه الله فهم مقصود ا ل ق و م و لهذا من خالف ث ل ف ا ل أ م ة في أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بعقائد خرب لا يقول بها مسلم يعرف دين الله إ ن ا ل ش ي ع ة ا ل ر ا ف ض ة يقولون إ ن ا ل ق ر آ ن الذي بين أ ي د ي ن ا محرف هذه مقاله لا يقولها مسلم يعرف دين الله وهم مع ذلك يزعمون أ ن لهم مصحفا قال هو مصحف ف ا ط م ة أ و ح ى به جبريل إ ل ى ف ا ط م ة رضي الله عنها بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يقولون بالبدا على الله أ ي يظهر لله علم كان خافيا عليه تعالى الله عما يقولون علوا عظيما طعنوا في أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعموا ب أ ن أ ب ا بكر وعمر وعثمان من اكثر خلق الله وكفروا من يقول بخلافتهم وبدينهم و إ ي م ا ن ه م ان القوم بهت وقد علم ا ل ا ئ م ة ا ل أ ع ل ا م ما عندهم وفي كلام ا ل أ ئ م ة المرضيين عند سائر المسلمين ما يغني ويشفي كقول ا ل إ م ا م مالك في القوم ب أ ن ه م ك ذ ب ة و أ ن ه لا يقبل من أ خ ب ا ر ه م شيء مما ي ر و ن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ه ا المسلمون نقول ذلك تحذيرا من كل ع ق ي د ة خالفت معتقد سلف ا ل أ م ة و إ ن ا لنرى شيئا من جراتهم حتى عندنا هنا في السودان فلا بد من إ ظ ه ا ر العلم ل ل ع ا م ة و ا ل خ ا ص ة أ ن يعرفوا مقام أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن يستمسكوا بالذي كان عليه سلف ا ل أ م ة قوم يقولون إ ن أ ب ا بكر ع م ر في النار ماذا نقول فيه ماذا نقول في أ ق و ا م طعنوا في خ ي ر ة الناس بعد ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين قوم تجرؤوا و خ ا ل ك م ا ع ل ي ه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير ا ما يقول دخلت أ ن ا و أ ب و بكر وعمر وخرجت أ ن ا و أ ب و بكر وعمر ي س أ ل من أ ح ب الناس إ ل ي ه يقول ع ا ئ ش ة قيل و ا من الرجال يا رسول الله قال أ ب و ه ا فانظر إ ل ى فضل هذا البيت أ ب ن و خير الصالحين والصديقين بعد ا ل أ ن ب ي ا ء المرسلين وابنته من ج م ل ة من كمل من النساء والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعلن للملا حتى مع وجود الضرات إ ن ه ا أ ح ب النساء إ ل ي ه و ا ل ر ا ف ض ة يبغضونها ويزعمون إ ف ك ا وكذبا ً وظلما أ ن ا ل إ م ا م الغائب إ ذ ا عاد بعد أ ك ث ر من أ ل ف عام ا ل آ ن مما ي ق و ل غيبته غائب أ ك ث ر من أ ل ف عام يقولون سيبعث أ ب ا بكر وعمر وابنتيهما يعنون ع ا ئ ش ة و ح ف ص ة يقيم الحد على ع ا ئ ش ة أ ع و ذ بالله كبرت ك ل م ة تخرج من أ ف و ا ه أ ي حد هو يا مسلم أ ج م ع السلف وكل ا ل أ م ة أ ن من طعن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ورماها بالزنا بعدما أ ن ز ل الله براءتها أ ن من رماها كافر مرتد عن الدين ل أ ن ه مكذب ب ص ر ي ح ا ل ق ر آ ن وقد أ ن ز ل الله جل وعلا براءتها أ ف ل ا تمتلئ القلوب غيظا على القوم وقد طعنوا فيمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ق و ل ذلك لمن غلبته ع ا ط ف ة غير م ر ش د ة بشرع إ ن تكلمنا في القوم تضايقوا أ ي ه ا المسلمون من كان مؤمنا غيورا عليه أ ن يغضب اذا تكلم في امهات المؤمنين عليه أ ن يغضب إ ذ ا كان الكلام في أ ق و ا ل يعود الكلام عليهم طعنا في الدين و ا ل م ل ة إ ن ا ل أ م ر جئ ن و إ ن السلف أ ع ل م و أ ع ق ل و خير منا ف ق ه ا ل أ م ر فحذروا القوم و ح ذ و ا منهم و ما أ ح س ن ما قال بعضهم يريد أ ن يجري م ق ا ر ن ة يبرز فيها ر د ا ء ة قول ا ل ر ا ف د ة الرافضه ا ل ش ي ع ة قال قيل لليهود من خيركم من هو أ ح س ن اليهود فيكم قالوا أ ص ح ا ب موسى اليهود أ ج ا ب و ا قالوا أ ح س ن قوم فيهم أ ص ح ا ب موسى قيل ل ل ص ا ر ى ومن خير النصارى قالوا أ ص ح ا ب عيسى عليه السلام قيل ل ل ر ا ف ض ة من شر الناس في هذه ا ل أ م ة قالوا أ ص ح ا ب محمد انظر الى هذه ا ل م ق ا ر ن ة التي تبرز لك ما عند القر من إ ف ك وكذب و هذه ا ل ح ق ي ق ة جعلوا ا ل ص ح ا ب ة شر الناس و يلعنونه و يبغضونه و يقولون ا ل إ ف ك و الكذب لا بد من تحذير شبابنا في الجامعات و في المؤسسات ا ل ت ع ل ي م ي ة و من كان في أ ي مكان كان من أ ه ل هذه البلاد ممن يكتب أ و يقول ك ل م ة تسمعه او يكون في جهاز يرى ويسمع من أ ج ه ز ة ا ل إ ع ل ا م ا ل م خ ت ل ف ة أ ن يحذروا من أ و ل ئ ك ا ل ر ا ف ض ة و أ ن يبين وأن تبين عقائدهم ولا بد من الرد عليهم ولا بد من تحسين ا ل أ م ة حتى لا يقعوا في براثن القوم وفي مستنقع ا ل ر ا ف ض ة ا ل أ ف ا ك ي ن الكذابين الذين هم أ ب ع د طوائف ا ل أ م ة عن س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم و إ ن قلت هذا الكلام أ ي ه ا المسلمون فانتبهوا هم يرون أ ن كل من لم يكن رافضيا فهو من ا ل ع ا م ة و ا ل ن ا ص ب ة كل من لم يكن معهم فهو من ا ل ن ا ص ب ة أ ي الذين ي ن ا ص ب و ن أ ه ل البيت ا ل ع د ا و ة د خ ل ف ي هذا السلفيون والصوفي ة و ا ل إ خ و ا ن المسلمون كل ه من يقومون عند الرافض لا تغتر حتى لا تفهم ان الحديث يتعلق بالسلفيين فقط لا لا كل من لم ينتسب إ ل ي ه م مبغوض عندهم لما ذ ا ل أ ن ك تحب أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ب خ ي ر ي ة أ ب ي بكر وعمر هل يختلف المسلمون سنيهم وصوفيهم ونحو ذلك هل واحد منهم يقول إ ن ا ل ق ر آ ن محرف هل واحد منهم يرد الصحيحين والسنن ا ل أ ر ب ع ة هل واحد من أ و ل ئ ك يفعل في أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلفيين ومن غيرهم لا والله ولذلك ا ل ر ا ف ض ة جعلوا ا ل إ م ا م ة أ ص ل الدين حتى ق ر أ ن ا في كتبهم في بعض رواياتهم في الكافه قالوا بني ا ل إ س ل ا م على خمس على ا ل إ م ا م ة و ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والصيام والحج ا ل إ م ا م ة عندهم من أ ص و ل الدين من خالف فيها فهو كافر و زعموا أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم أ و ص ى ب ا ل إ م ا م ة بعده لعلي و لما كانت ا ل إ م ا م ة أ ص ل ا من أ ص و ل الدين فالمخالف فيها كافر قال و ا ف أ ب و بكر كافر و عمر كافر و عثمان كافر و من نصبهم كافر و من أ ق ر بخلافتهم كافر هل سلم من هذا صوفي أ و سني من هذا التكفير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 من اليهود والنصارى والمشركين ومن و ا ل ا ه م اللهم ن س أ ل ك السلامه و ا ل ع ا ف ي ة في ديننا ودنيانا اللهم عليك بمن ظلمنا وعادانا اللهم من أ ر ا د بالمسلمين سوءا وشرا